Bismillahirrahmanirrahim Iza الشمس كورت Wa iza النجوم كدرت Wa iza الجبال سيرت Wa iza العشار عطلت Wa iza الوحوش حشرت Wa iza